فالإصراف يكون في الشيء الذي له أصل وأما التبذير فإنه يكون في الشيء الذي لا أصل له ولست أصلا مطالبا أن تصنعه فهذا الذي يكون فيه التبذير ولذلك جاء النكال في حقه أشد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لكن قال في التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أي شابه الشياطين فإخوان هنا تعني المشابهة إن الموذنين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا كذلك فرق القرآن ما بين الزنا ونكاح زوجة الأب ما بين الزنا ونكاح زوجة الأب فكلاهما حرام وكلاهما من الكبائر ومع أن الزنا يكون بلا عقد ولا شهود وإلا لا يسمى زنا ونكاح زوجة الأب قد يأتي إنسان فيقنع شهودا ويصنع طعاما ومع ذلك فإن نكاح زوجة الأب أعظم حرمة وأشد إذما لأن القرآن فرق قال الله جل وعلا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فزاد لفظ مقتا ولا ريب أن زيادة مقت تدل على زيادة الإذم تدل على أن الأمر أشد, على أن الأمر أشد شناعة وأعظم جرماً إذا وقع عياذاً بالله فهذا كله من التقسيمات التي ينتبه لها طالب العلم ويفرح المؤمن إذا فقهها وإذا اطلع عليها فيزيده فهما وفقهاً بكلام ربه تبارك وتعالى الله جل وعلا ذكر تبارك اسمه وجل ثناء أن موسى عليه السلام كلمه الله جل وعلا عند جبل الطور عند الجانب الأيمن لكنه لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر فالتقسيم هنا والاختلاف والفارق هنا حتى يتضح المعنى أكثر ما المعنى الذي يراد أن يتضح؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الله واعد موسى جانب الطور الأيمن لكنه لما تكلم عن ذلك وهو يخاطب سيد الخلق وأشرفهم عليه الصلاة والسلام لم يأتي القرآن بلفظ الأيمن حتى لا ينفى اليمنوا والخير والفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاءت الايه وما كنت بجانب غربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت وما كنت من الشاهدين ذكر الله جل